باب صفات الحروف غامل كمش أسئلة في اللي فات والحصة العملي كان الإخوة مرتبوش كويسة أنا ما جيتش عشان الترتيب ما تمش صفات الحروف الصفات جمع وصفة وهي لغة ما قام بالشيء من المعاني ك العلم والسواد والبياض، وليس المقصود الصفة بمعنى النعت، كما أراده النحويون، أو ما يرجع إليها عن طريق المعنى نحو شبه أو مثل، بل المقصود بالصفة المعاني الحسية أو المعنوية. يعني إيش مقصود من الصفة النعت؟ أو يعني شيء مثل شيء أو يشبه شيء إنه مقصود ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية ده في اللغة واصطلاحا كيفية ثابتة للحرف عند النطق به من جهر واستعلاء وقلقلة ونحو ذلك كيفية ثابتة للحرف عند النطق به من جهر واستعلاء وقلقلة ونحو ذلك. يقول الصفات تعتبر بمثابة المعايير للحروف فتميز بينها حتى يعرف القوي من الضعيف وخاصة تلك التي تخرج من مخرج واحد كالطائي والتاء فلولا الإطباق والقلقلة في الطاء لما استطعت أن تميز بينهما حرف المشتركة في المخرج الواحد ذكرنا أن هناك مشتركة في المخرج لكن على التدقيق تجد كل حرف يعني لمخرج قريب جدا من الآخر فالعلماء عدوه مخرج واحد زي الطاء والدال والتاء يقول فلولا الإطباق والقلقلة في الطاء القلقله في الطاء والتاء تنقلقل كذلك الاطباق في التاء في الطاء والتاء فيها الانفتاح فلولا الاطباق القلقله وده بيد بيعطي قوه للطاء ما استطعت اميز بينه وبين التاء يعني يعني ما جت التاء مع الطاء تجد المسألة بين لو مثلا ولا تطاع تطع تطع الفرق استعلاء اللسان وقل قلد الطاء استعالي لسان الحنك الأعلى بيعمل اطباق مع الحنك الأعلى فببيان الصفة تعرف كيفية الحرف عند النطق به من سليم الطبع كجري الصوت وعدمه الصوت يجري في حرف وينحبس في حرف آخر الصفة تختلف على طول يجري في حرف مثلا يكون يعني صفته مثلا يعني الرخاء مثلا ينحبس في حرف يكون صفته الشده او مثلا يكون صفته يجري في حرف يكون صفته مثلا الجهر او ينحبس يكون صفته الهمس كما سياتي الحاصل ان الصفات يميز بها بين الحروف بعضها وبعض لا سيما المتحده المخرج صفات المتحده في المخرج الصفات منها صفات لازمه وبينها صفات عارضة فالصفات اللازمة يقول صفات ذات صفات ذاتية وصفات عربية الصفات الذاتية كما نعلم أنها الصفة الملازمة للحرف بمعنى أنها لا تفارقه أبدا كالقلقلة والشدة حرف القلقلة قط بجد والشدة أجد قط بكت دي حروف تلزمها هذه الصفات، لكن ممكن تجد الصفة تظهر في حالة في الحرف أقوى من حالة أخرى، زي مثلا القلقلة، القلقلة حروفها قط بجد، لكن في الحرف الساكن بتكون أبين من الحرف المتحرك. حرف الساكن المقوف عليه أبيل من الساكن في وسط الكلام يقول الأمام الجزري وبينا مقلقلا إن سكنا وإياكم في الوقف كان أبينا وبينا مقلقلا إن سكنا وإياكم في الوقف كان أبينا لكن هذه الصفة اللازمة للحرف زي ما خدنا برضو صفة الغنة في النون والميم الغنة لازمة للنون والمين أي نون وأي من فيها غنة متحركة ساكنة مضغمة مشددة لكن قوة الغنة تختلف باختلاف حالة الحرف مشدد من المظهر من المتحرك قوة وضعف لكن هذه الصفة صفة ذاتية لازمة للحرف هناك صفات العرضية وهي الصفة التي تلحق الحرف أحيانا وتفارق احيانا كالتفخيم والترقيق تفخيم والترقيق مع الراء مثلا تجد حالات تفخيم وحالات ترقيق مع الالف مثلا حالات تفخيم وحالات ترقيق بل الحرف المفخم نفسه تجد فيه درجات للتفخيم صح لدرجات درجات فالمتحرك بالفتح والضم أقوى من المتحرك بالكسر وهكذا وقد أشار صاحب الآل الإلبان للصفات العارضة بقوله إظهار نضغام وقلب وكذا إخثى وتفخيم ورق أخذى والمد والقصر مع التحرك وأيضا السكون والسكت وحكا يعني الإظهار ده صفة عارضة ولا صفة لازمة عارضة لما يكون الحرف ساكن تحرك خلاص الإضغام كذلك الإقلاب كذلك دي صفات عارضة مش صفات لازمة للحرف يقول فوائد الصفات ألم أن للصفات ثلاث فوائد الأولى تمييز الحروف المشتركة في المخرج ده يعني ذكرناه الثانية معرفة القوي من الضعيف ليه؟ ليعلم ما يجوز إضغامه وما لا يجوزه فإنما له قوة ومزية عن غيره لا يجوز أن يضغم في ذلك الغير لألا تذهب, لألا تذهب تلك المزية يعني مثلا التاء والطاء الطاء أقوى من التاء فلما يحدث ادغام للطاء في التاء بيكونش يكونش الإضغام كامل ليه هنبقى الميزه بتاعه الطاء ان هي اقوى من التاء تقول بسط بسط مثلا الاستلقه بتاعه الطاء يبقى لا لا يذهب او الاطباق بتاعه الطاء بسط تاء أبدأ بالحرف طاء وانتهي به تاء هو إضغام. إضغام ناقص ماشي أو نخلقكم على الإضغام الناقص فقرة بالإضغام الكامل نخلقكم على فوق الإضغام الكامل وهي حفص لكن في غيره عند إضغام ناقص أبدأ القاف وانتهي بالكاف فيقول من الفوائد المعرفة الحرف القوي أنه لا يضغم في الضعيف يعني لا يضغم إضغاما كاملا في الضعيف حتى لا تذهب تلك المزايا الثالثة تحسين لفظ الحرف الحروف المختلفة المخارج هو التجويد تحسين فكلما حقق الإنسان هذه الصفات في الحروف كلما ازداد يعني أداؤه تحسنا وجمالا يقول والكلام هنا, هنا على الصفات الذاتية وهي قسمان طبعا الصفات العديدة إذا كان إظهار أو قلب أو إخفاء تكلمنا عنها فيقول كل كلام عن الصفات الذاتية وهي قسمان قسم الله ضد وقسم الله ضد له الباب ده فيه كثير منه نظري أنت تعرف الصفة بس يعني مثلا لو لو صفة الإصمات صفة الإصمات معناها القوة حروف قوية شيء مصمت شيء قوي فهي يعني طب قوي يعني أعمل يعني يعني يعمل ايه يقولنا الحروف المصمتة دي ما فيش كلمة تأتي اكثر من اربع احرف مصمتة لابد يكون فيها حرف من حرف الزلقية عشان يبقى سهل النطق بتاعها ما فيش كلمة في اللغة غير كده فتعرف ان الصفة دي لا تجتمع حروفها في كلمات مجردة اكثر من اربعة أحرف. قسم له ضد وقسم لا ضد له فالقسم الأول هو الذي له في عدد صفاته 11 صفر طبعا ذكرت الشيء عدد الصفات ان مختلفين طبعا في عدد الصفات البعض عدها 20 البعض عدها 44 البعض عدها 18 هو احنا ناخد المذهب اللي هو المعتمد اللي هيشتغل عليه اللي هو ال ابن الجزري عدها في في الجزرية عدها 17 والفرق بين 17 وال18 صفة البينية صفة البينية البعض يعني بين السئة التوسط بين الشدة والرخاوة البعض يعد التوسط مع الرخاوة صفة واحدة والبعض يفرق ويقول لك لا التوسط صفة منفردة في إحدى ثمنتاشر حذين بالتفصيل. الموموايان في الكتاب هيعتمد الصفات العشرين لعدد العشرين. القسم الأول هو الذي له ضب في عدد 11 إحدى عشر صفة. وهي الجهر وضده الهمس والرخاوة وضدها الشدة وبينهما صفة التوسط. تبقى كده كم؟ خمسة. ويقال لها البينية أيضا والاستفال وضده الاستعلاء والانفتاح وضده الإطباق والاصمات وضده الإذلاق يعني لوحد يعرف خمس صفات خلاص يبدو ضد معروف والقسم الثاني وهو الذي لا ضد له وعدد صفاته تسعة وهي الصفير والقلقلة واللين والحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والخفاء والغنى وفيما يلي بيان هذه الصفات تفصيلا الهمس معناه الخفاء واصطلاحا جيريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخاجر حروف فحثه شخص سكت عشر حروف فحثه شخص سكت عكس الهمس الجهر يحرف الجهر ايه بقيت الاحرف طيب الهمس معناها في اللغة الخفاء يبقى الجهر الظهور الإعلان الهمس فيه جريان للنفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه يبقى الجهر انحباس النفس أو انحباس جريان النفس بسبب قوة الاعتماد على مخرج الحرف واضح الشيء بضده حتى تعريفه ضده الهامس خفاء الجهر إعلان وظهور الهامس جران النفس الجهر الحباس النفس الهامس فيه ضعف اعتماد على المخرج الجهر فيه قوة اعتماد على المخرج واضح الهامس حروف حثاو شخص سكت الجهر حبقية الأحرف بي الصفة ضده. يقول وبعض هذه الحروف أقوى من بعض في الهمس فأعلاها الصاد لما فيها من استعلاء وإطباق وصفير وكلها من صفات القوة ويليها الخاء لأن طبعا الحاجات دي أنت مش هتعرف تحفظها كده لكن لما تعرف كل صفة وحروفة إيه تستطيع أن تطلع صفة صفات الحرف الواحد معرفة كل صفة حروفة إيه؟ الحرف الواحد أستطيع أطلع صفاته كلها بعد كده إذا غلبت صفات القوة للحرف يبقى حرف قوي إذا غلبت صفات الضعف فهو حرف ضعيف يقول وَيَا لِلْخَاءِ الْكَافِ وَالْتَاءِ لِمَا فيهما من الشِّدَّةِ الكاف والتاء حروف شدة حيبان دلوقتي وهي من صفات القوة أيضا وضعف هذه الحروف وهي الهاء والفاء والحاء والثاء إذ ليس فيها صفة قوة مطلقة يعني الهمس لما يعني يعني في جريان النفس في ضعف اعتماد على المخرج أي حرف من حروف العشرة لو قلنا ف النفس بيجي له وف أس. أش أك صح قوي حرف قوي الكيف حرف قوي ها. مثلا أخ قوي حرف قوي أس قوي لكن من زي أس سهل صح أه لكن كلها فاجر يا النفس بتختلف قوة كو... كو... يعني شدة جرائل النفس من عدم من قوة الحرف أو ضعف واضح خلنا واضح الصفة الهمس كده الجهر العكس عرفنا الجهر حروفه بقيت إيه, إيه حروف الهجاء بعد حروف الهمس طيب لو قلنا مثلا خدنا الطاقط في الجرائل بقى مفيش طيب خلنا مثلا أض هتلاقي فيها أضعف من الطاق صح أض قوية الحباس قوي أض أق هتجد أصلا النفس بيالحبس واضح لازم تحرك لسانك كده وانت جاعد كده وتشوف الكلام صح ولا لا جرف كده هتلاقي انحباس ليه ده هتلاقي الهمس دهوت ال الحروف ديت الحروف اللي فيها القلقله هتلاقي الحروف أقوى الحروف قط بجد والقلقله عشان الانحباس دهوت لو قلت أق وغا افتح فكي ازاي ديت اق اق مثلا عايز أقول اقول اقبالا مثلا أقق بلا لازم أفك الانحباس ده بالقلقلة صح؟ فالجهر فيه انحباس جريان النفس لقوة الاعتماد على مخرجها طبعا المخارج احنا عرفنا المخارج المخرج الصفة الثالثة هي الشدة ومعناها القوة طب عكس الشدة الرخاوة هي بالرخاوة معناها ايه؟ اللين أو الضحف العكس طيب إصطلاحا انحباسه جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه شفت بقى هتلاقي الحروف بتاع الشدة حتلاقي واخدى من من الحروف بتاع الجهر لأن دي في قوة اعتماد ودي في قوة اعتماد حروف الشدة أجد قطن بكت أجد قطن بكت الهمزة والجيم والدال دفن في الهمس ولا في ولا في الجهر في الجهر القاف والطاء والباء والكاف والتاء الباء في الجهر الكاف والتاء دفن في الهمس دول حروف قوية في الهمس صح صح مش قلنا لبعض أخوين بعض طيب التاء فيها اعتماد على المخرج ماشي لذاك الهمس في التاء أقول مثلا تبت صح لو قلت تبت فين التاء في تبت فين التاء مفيش فيش تاء لابد من الهمس عشان النفس يجري بعد ما نحبس لقوة الهباد على المخرج تبت ألم نشرح لك صدرك فين الكاف صدرك لابد من الهمس ده عشان النفس يجري عشان فيه قوة اعتماد على المخرج واضح كده يا خلنا حرفوها لغ أجد قط بكت فاصطلاحا هي انحباس جري الصوت لكمال ايه الاعتماد على المخرج لو لاحظت الصوتها بالحق الصوت نفسه مفيش صوت اق الحبس بقاء خلاص الاقوى الحروف يبقى عندنا العكس الرخاوة هيبقى فاجة جريان الصوت دفاع الحباس الصوت دفاع جران السوق دفاع كمال الاعتماد على مخرج الحرف دفاع ضعف الاعتماد على مخرج الحرف بين الاثنين بين القوة وبين اللين صفة البينية أو التوسط لا قوي ولا لين يبقى متوسط معتدل لا شديد ولا رخو يبقى متوسط هي صفة البينية والاصلاحان اعتدال الصوت عند النطق بالحرف وحروفه حروف التوسط خمسة جمع ابن الجزري في قوله لين عمر لين عمر خمس حروف اللام والنون والعين والميم والراء ويسميها بعضهم البينية وذلك لعدم كمال انحباس الصوت كان حباسه في حروف الشدة وعدم كمال جراياني كما في حروف الرخاوة بل حالة متوسطة بين كمال الحباس الصوت وكمال جريانه طيب يبقى كده حروف الشدة 8 والرخاوة حروف التوسيط حروف خمسة يبقى 13 يبقى حروف الرخوة جدا 18 ولا 15 تابعوا بقول 18 يقولوا حروف الرخوة 18 ازاي حروف المد الوا والالف والي هو الحرف كم حرف 28 حرف يعني ما 31 إزاي حرف المد الواو واليا طب ما الالف أصلا ما معدود والالف الالف, الالف غير الهمزة كويس لأننا كنا عدين مرة الفات في المخارج كنا 31 فكريل وانا في المخارج هنبدأ حذرة نما في الحروف في الصفات العرضة بأحكام النون والميم والممكة 28 حرف يقول في الحروف الهزائية مقسمة بين هذه الصفات الثلاث فما كان من حروف أجد قطر بكت سمية شديدا وما كان من حروف الانعمر سمية متوسطا أو بينيا وما لم يكن سمية رخويا الصفة الثالثة صفة الاستعلاء البعض اللي كما ذكرت بيعد الرخاوة والتوسط صفة واحدة لكن بينص في الشرح بتاع التوسط يقول وبين رخو والشديد للنعمر وسبع علو خص صدق تنقذ حصر الاستعلاء الصفة السادسة ومعناه العلو والارتفاع عكس الاستفال إبا معناه في اللغة الانخفاض اصطلاحا لاستعلاء ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى يعني كنت برك التعريب ارتفاع جزء كبير مش اللسان كله في الغالب أقصى اللسان يعني طرف اللسان مش هتلاقيه مستعلي بسيط لكن الأغلب أقصى اللسان يبقى مش كل اللسان مش مش لازم كل اللسان يرتفع إلى الحنك الأعلى علشان الحرف ده حرف من حروف الاستعلاء يبقى الاستفال عكسه انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأغلب حروفه، العكس ماشي جدا حروف الاستعلاء سبعة خص ضغط قظ وهذه الحروف السبعة هي التي تفخم قولا واحدا وجل في التعريف عند النط بأغلب حروفه مش في كل الحروف بيرتفع يعني الغير بتخرج منين؟ ها؟ بتخرج منين؟ طيب أغ في اللسان؟ أغ اللسان واقف صح؟ فابول بأغرأ أخ بأسر أسر بتخرج من الحلق بخلف أط أط صح؟ سيد في هنا, هنا أقوى ارتفاع أقوى من الغين والخاء أف أض... أف أض... حتى يأضعف من الطاء والقاف في استعلاء اللسان يقول ارتفاع معظم اللسان يكون عند النطق بالطاء والصاد والضاد والظاء ثم يكون أقل عند القاف ثم يضعف عند الخاء والغين وضح كده الصاد والضاد والطاء والظاء معاهم حرف صفة كمان قوية اديت لهم القوه ديت هتاتي صفه الاطباق يا اصل الاربعه دولت هم اللي صفة الاطباق كمان دي ال... دي مع الاستلاء مع الشدة مع الجهر كلها صفات قوية خلت الحروف دي اقوى الحروف وصاد وضاد وطاء وظاء مطبقه فا يعني أغلب الاستعلاء أو معظم اللسان يرتفع عند النقب ذي الأربعة ثم القاف ثم يضعف الاستعلاء عند الغيم والخاء وقيل سميت مستعلية لخروج صوتها من جهة العلو وكل ما حل في عار فهو مستعل قال المراشي. إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان أقصى اللسان سواء استعل ماهو بقية اللسان أو لا بالمضارع وأقصى اللسان طبعا أقصى اللسان عرفنا ووضحنا في مخارج الحروف الاستفال عكس الاستعلاء قلنا انخفاض انخفاض اللسان إلى قاع الفم محرف 24 وشين حرف هو يعني, يعني اطلاق 24 حرف ده اطلاق غير دقيق ليه مش دقيق كده عد ال 24 حرف و7 يبقى 31 عدهم كلهم ما احنا عدنا احرف تفخم احيانا وترقق احيانا صح في مش خد الكلام ده خدنا نعم نعم يبقى برضو في الـ في الـ في ال تب تم كان ممكن هاي مع ال مع المفخمة مع التفخيم لكن يعني أنا تقسيم البعض يقول ده مفخم وده مرقق ومرقق أحيانا مفخم أحيانا البعض يجيبها مع التفخيم ويبين الشاز من حالات الترقيق أو العكس ما فيش إشكال لكن فيش اختلاف أصلا في في الحالات يعني العملية يعني حرف أربعة أربعة وعشرون حرف من الأحرف اللي بعد حروف الاستعلاء وهي الهمزة والباء إلى آخرة وهذه الحروف حكمها الترقيق قولا واحدا إلا الألف واللام والراء فساءت الكلام عليها وهي في حالة التخيم تشبه الحروف المستعلية في حالة يعني هو نبع عليه تنبيه سريع هي اللام أصلاً حرف حرف ترقيق أصلاً اللام حرف الترقيق. لا تفخم إلا في حالة حالة إيه لفظ الجلال في لفظ الجلال إذا سبق بفتح أو ضم واضح هنا الاستعلاء والاستفال واضح الإطباق الإطباق هو الإلصاق لغة الإلصاق أي بل انفتاح افتراق اطباق انصاق انفتاح افتراق واصطلاحا اطباق اللسان على الحنك الاعلى عند النطق بحروفه بحيث ينحصر الصوت بأظن كده يعني واضحة أنا ذكرتها مع مع الاستعلاء فواضحة الاطباق في الاربع دول بزاد الصاد والضاد والطاء والضاء يقول إلا أن هناك تفوتا بين حروف فطاء وأقوها دراجة في الإطلاق يليها الضاد فالصاد أما الضاء فهي أضعفهم وده طبعا يعني مخرج الحرف برضو لضور أصل في مخرج الطاء من طا طرف اللسان مع وصول الثناء العليا يعني أصل لسان طرف نفسه مستعلي طرف اللسان النبض الصاد من ايه بين الثناء العليا والسفلى طرف اللسان ما بين الثناء العليا والسفلى والضاد من حافة اللسان والضاء من طرف اللسان بين الثناء العليا والسفلى بس ده يعني أقرب إلى الثناء العليا والآخر أقرب إلى الثناء السفلى لكن واضح إن طرف اللسان نفسه مستعلي إلى أصول الثناية العليا فاللسان كله تجريبا مستعلي في الطالف هي أقوى الحروف درجة الانفتاح الافتراق واصطلاحا تجافي اللسان عن الحنك الأعلى طبعا الاصطلاح بتاعة إطباق اللسان مع الحنك الأعلى اصطلاح الانفتاح تجافي اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج الريح عند النطق بأغلب حروفه وحرفه سبعة وعشرون حرفا الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإطباق ويلهمز إلى آخره وطبعا برضه يقول تجاه اللسان عن الحلاك الأعلى يخرج الريح عند النطق بأغلب الحروف لكن في حروف قوية يعني مثلا الجيم مثلا ما يقول أج هتلاقي الاعتماد فيها قوي ماشي وتلاقي اللسان في جزء الجيم تخرج منين مع مع ما يحذي منها نحنك الأعلى فتجد الجيم لها نوع الاستلاء أجل. اللسان مستعلي لكن يعني مش زي الحروف التانية الله صفة الإذلاق الصفة العشرة للنفتاح كده خلال خلال في بعض الحروف فنوع من الإطباق زي ما ذكرت الجيم مثلا لكن ضعيف هل تجي إطباق بتحقي ضعيف فلم تلتحق بصفة الإطباق الصفة العشرة صفة الإذلاق وهو في اللغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته وقيل الطرف لسان ذلق يعني إيه كلمة كويس ذلقة في اللسان سرعة وبلاغة اصطلاحا خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان خفة الحرف حرف خفيف سهل يخرج سريعا وسهلا لأن يخرج من طرف اللسان ذلق اللسان يعني طرف أو من إحدى الشفتين أو منهما هما معا حروفه حجبين التعريف حروفه فرة من اللب الفاء تخرج منين أطراف الثانية العليا مع بطن الشفة السفلة ماشي بقى إيه من الشفة هي ماشي طيب الراء من طرف اللسان اللام طرف اللسان الباء الشفتين معاً الميم الشفتين معاً ماشي الباء بالشفتين معاً مش كده فهي الحروف ديت كثره من لب تخرج من طرف اللسان او من الشفتين يعني الحرف بيطلع لوحده يعني قريب جدا مش محتاج جهد حروف ذالقه سهلة يكاد الحرف يسقط دون جهد من لسان الإنسان أو من شفته دون جهد منه وسميت مذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان وهي الراء والنون واللام الراء والنون واللام تخرج من طرف أو ذلق اللسان وبعضها من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والميم. وما كنت أقول لكم ال الان ار هاي دي ورا بعدها كنت حروف اتعدت مخرج واحد والبعض عدها ثلاثة مخارج وهي كلها من طرف اللسان وطبعا انا اللام احنا عتبك ابن الجزر تخرج منين اللام هو انا ذكرنا من طرف اللسان خد بالك من الفروق دي منين ادنى حفة اللسان أدنى حافة اللسان. البعض عدا من طرف اللسان فعلا لكن الجذر ذكر أن هي من أدنى حافة اللسان مع ما يليه من اللثة، من اللثة. ضد الاصماد صفة الإذلاء سهولة ولين وخف وسرعة في خروج الحافيب. بالإصمات هيبقى منع أو قوة المنع. معناه لغة إذلاق معناه لغة المنع تقول صمت عن الكلام أي منع نفسه منه واصطلاحا ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن ذق اللسان والشفة يعني قريبا وبعيدا دي يعني ما تفكشت إن في متر ولا مترين يعني ده وكله فهم يعني أي ما تفكرش فيه مسافة وبالنسبة للفم بعيدا لكن مش فيش مسافة ولا حاجة يعني ثق الحرف وعلى من سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن ذلك اللسان والشفى وهذا التعريف يتعارض مع الواو الواو في حرف إيه الإصمات لخروجها من الشفتين ولكنها وصفت بالإصمات لأن فيها بعد الثقل حيث تخرج من الشفتين مع انفراج أو انفتاح فكذلك قلنا الشفتين الواو باء الميم قلنا الواو بانفتاح والباء الميم بإطباق في المخالي قلنا كده بعكس الفاء والباء الميم فهي أخف الحروف أسهلها وحروف الإصمات 25 حرفا الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإذلاق ثرى من اللبس التحروف يبقى باقي 25 حرف وهي الهمزة والتاء إلى آخر الحروف. وقيل سميت هذه الحروف مصمتة لأنها ممنوعة من الانفراد أصولاً في الكلمات الرباعية والخمسية. ما فيش كلمة أربع كلمة فيها أربع حروف أصلية أو خمسة تكون كلها حروف مصمتة. لابد يكون فيها حرف من حروف المزلقة. لابد. بمعنى أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصولا بعدما تجرد من الحروف الزائدة الحاجات الحاجات الخاصة بعلم الصرف لا بد أن يكون فيها مع الحرف المصمته حرف من الحروف المزلقة ولذلك قالوا إن كلمة عس جد اسم الذهب أعجمي لكونه رباعيا وليس فيه حرف من الحروف المزلقة بذلك ينتهي الكلام على الصفات التي لها ضد خلاص هونا كده صفات الاسفاته جاهر جاهر ورخو مستفل منفتح منفتح مصمتة والضد قل هي دي دي لا تجا صفه جاهر ورخو مستفل منفتح مصمتة دي خمسة والضد كمان خمسة والبينية بـ 11 صفة هي صفة التي لها هذا والحمد لله